بوك تو مبفايريندو اثنان وثلاثون اثنان وثلاثون ريستوريند ودار نالغو في المطعم أربعة في المطعم أربعة ناكو تشيبس، فرانش فريس، كيتشاب توكاوالي واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب علاگه 2 مايونيز كافالي والثاني مع المايونيز واثنان مع المايونيز انكه 3 ساساجيلا مسترد تو كافالي وثلاثه سجق محمر مع الخردل المسترد و3 سجق محمر مع الخردل الماسترد مي بدا ايه كورغايل اوناي ماذا عندكم من خضروات ماذا عندكم من الخضروات مي بدا تشيكولو اونايا عندكم فاصوليا عندكم فاصوليا مي بدا كاليفلور اوندا عندكم قرنبيط؟ اه عندكم قرنبيط؟ ناكو مক্ক جنكن كور تينال انت ايشتم احب اكل الزره احب اكل الزره ناكو دوسكاي تيردونت انت ايشتم احب اكل الخيار احب اكل الخيار నాకు టొమేటోలు తినడం అంటే ఇష్టం. احب اكل الطماطم. احب اكل الطماطم. మీకు lika kunda tinadam ishtama? اتحب ايضا اكل الكراث. اتحب ايضا اكل الكراث. మీకు సావర్ క్రౌత్ కూడా తినడం ఇష్టమా? اتحب ايضا اكل مخلل ملفوف اتحب ايضا اكل مخلل ملفوف ميكو ب ابو دينسل كودا تنادم اشتما اتحب ايضا اكل العدس اتحب ايضا اكل العدس ميكو كاروتلو كودا تنادم اشتما اتحب أيضاً أكل, <تنصر> <تحب> ايضا اكل الجزر اتحب ايضا اكل الجزر ميكو بروكولي كودا تنادم اشتما؟ اتحب ايضا اكل البروكولي؟ اتحب ايضا اكل البروكولي؟ ميكو كابسيكوم كودا تنادم اشتما؟ اتحب ايضا اكل الفلفل الحلو؟ اتحب ايضا اكل الفلفل الحلو؟ ناكو وولي باي لنتي ايشتن ليدو لا احب البصل لا احب البصل ناكو ووليو وانتي ايشتن ليدو لا احب الزيتون لا احب الزيتون ناكو ماشرووم لنتي ايشتن ليدو لا احب الفطر لا احب الفطر